وقال الذين أشرقوا لو شاء الله مَا عبدنا من دونه من شيء وَقَالَ الذين أشرقوا لو شاء اللهم عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا بأنا ولا حرمنا من دونه من شيء